رجل يقول خرقت من بلدي مصر ناويا الإحرام بالحج مفردا لأنني سأتوجه إلى مكة مباشرة من ميناء جدة أو من المطار ووجدت صعوبة في التزامي بالاحرام حتى أقف بعرفه وأكون في منى يوم العيد فهل يجوز لي أن أغير نية الإحرام من الإفراد بالحج إلى التمتع بأداء العمرة أولا ثم أحرم بالحج من مكة أو لا يجوز لي ذلك؟ اتفق العلماء على أنه إذا لم يجاوز الميقات يجوز له تغيير النية حيث لم يشرع في شيء عملي من أعمال الحج والعمره أما بعد تجاوز الميقات فقال بعض العلماء لا وأجاج بعضهم التغيير للنية حتى بعد تجاوز الميقات وتدل على ذلك بما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه في حجة الوداع على الخلاف في أنه كان مفردا أو قارنا أو متمتعا كما جاء في عبارة جابر في رواية مسلم أنهم أهلوا مع رسول الله وقال لسنا ندري أو لسنا نرى إلا الحج لسنا نعرف العمره ولكن بعد انتهاء الرسول من الطواف والسعي قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة هذا ما يظهر ترجيحه لوجود النص على ذلك ولو مع عدم قطعية الدلالة وعليه فيجوز تغيير نية الإحرام ولو جاوز الميقات والله أعلم